ا ل ص ل ا ة اسمع يا أ خ ي الغالي إ ذ ا خسرت أ م و ا ل ك ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا مات الولد ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا صار بينك وبين زوجتك خلاف ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ما وجدت و ظ ي ف ة ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا نزلت بك م ص ي ب ة ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ما استطعت أ ن تفهم آ ي ة في ا ل ق ر آ ن ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ما تذكرت حديث قد جاء في حياتك ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا لم تجد بيئه ص ا ل ح ة ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا وجدت في قلبك ض ي ق ة ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا نفر الناس منك ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا جفت أ ع ي ن ك من الدموع ا ل خ ا ش ع ة ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا اذاك الناس ا س ت ع م ب ا ل ص ل ا ة و إ ن ه يا أ خ و ة الكرام من هذه ا ل آ ي ة تنزل علينا الكرب و ت أ ت ي على المصائب و تموت ا ل ز و ج ة و يموت الوالدين و يموتون ا ل أ ب ن ا ء و تتفرق ا ل أ س ر و تطلق النساء من منا يقبل على المسجد ساجدا ل ر ا ك ع لله و هو يستشعر استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة من منا يجد هذا الشعور في قلبه من منا إ ذ ا حمل ج ن ا ز ة أ ب و ه و هو يبكي و ذهب به الى ا ل م ق ب ر ة عرف ا أ ن ا ل م ل ج أ المحراب ف أ ق ب ل على المحراب من من أ ص ح ا ب ا ل أ س ه م لما سقطت أ س ه م ه م كان مليونير في الصباح و أ ص ب ح مديونا في الليل من منهم انكب على المساجد من منهم سجد وركع من منهم تذكر واستعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة كم منا من بينه وبين ابن عمومته سوء تفاهم له س ن ة أ و سنتين ما سلم عليهم ولا قابلهم هل استعان ب ا ل ص ل ا ة لعل الله ان ينين قلوبهم كم منا من يريد أ ن ينتقل بجوار والده وهو في العنايه ا ل م ر ك ز ة وكلما قدم طلب ن ق ل رفض هل استعان ب ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة ما هي مجرد بس ع ب ا د ة نريد منها أ ن نميز كافر مسلم كافر مسلم ونفرح ونسينا أ ن ا ل ص ل ا ة أ ع ظ م من ق ض ي ة مسلم وكافر أ ن ت يا مسلم يا من تصلي هل وجدت أ ث ر ه ا ونفعها وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها هل حسيت أ ن ك فعلا فعلا محتاج ل ل ص ل ا ة و ل ا حسيت ان المسجد محتاج لك تبغى تكثر عدد المصلين هل تشعر و أ ن ت في ط ا ئ ر ة و تريد أ ن تصلي أ ن ك ب ح ا ج ة الى ا ل ص ل ا ة تجد عندك ح ا ج ة م ل ح ة ودموع تخرج من قلبك ليس من عينك وتقول في نفسك أ ب ي لو سجده أ ب ي لو ر ك ع ة بس أ ب غ ى وقف أ م ا م الله عز وجل هل عندنا هذا الشعور ان حنا نحب ا ل ص ل ا ة ونبغاها ولا أ ن ن ا إ ن ج ا ت جات, جات وماجات إ ن كان نحن من الحال الثاني فقلوبنا م ي ت ة ولازم نعالجها ولذلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لما تكلم عن م ح ب ا ل ص ل ا ة ماذا قال عنه قال جزاؤهم يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ه م يكونون في ظل العرش ل أ ن ه م يحبون ا ل ص ل ا ة يدور على ا ل ص ل ا ة يبحث عن ا ل ص ل ا ة يبكي ل ل ص ل ا ة يحزن إ ذ ا أ غ ل ق المسجد يعلم أ ن الفرج كله عندما يضع جبهته في التراب أ م ا م الله جل و علا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل س ب ع ة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله استشعرت معي الحديث لو تمد يدك يوم ا ل ق ي ا م ة ما في ظل لو ت أ ت ي ب أ ي شيء تريد أ ن يكون له ظل ماله ظل لن نجد ظل يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا تحت العرش لكن من هو ا ل ل ي يروح تحت العرش مو أ ي واحد س ب ع ة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ا ل أ ص ن ا ف ا ل س ب ع ة ص م ف اليوم نتكلم عنهم تدرون من هو رجل قلبه معلق بالمساجد هذا الرجل ما ترك ا ل و ظ ي ف ة موظف ويشتغل ويمكن تاجر من كبار التجار لكن هو رايح لتجارته قلبه وراه في المسجد و هو رايح يشتري ل أ ب ن ا ئ ه طعام أ و من السوق قلبه وراه في المسجد و لذلك قبل ا ل أ ذ ا ن يرفع يشوف ا ل س ا ع ة فيقول اولاده خلاص انتهى السوق ا ل آ ن المسجد قلبه معلق بالمساجد اللهم اجعلنا منهم الله